اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى و بشرى للمؤمنين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 عذابهم في الاخره وهم في الاخره هم الاخسر وانك لتقر القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله انني انستنا انساكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاد قفس لعلكم تستلون فلن ناجاها نوديا بوركم من في النار انظركم من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَفْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُسْنُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ فَنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّ انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا بصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلو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 وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا, وأوتينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْ وَالطَّيْرِ فَهُومَ مُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا وادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ لَا يَحْطِمَنَّ يَكُونُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ لا عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذְحَمَنَّهُ أَوْ لَأَذْهَبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 صَدَقْتَ أَن كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إنا نوى وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعنوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في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 قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُوسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ وسليمان قال اتعدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن هم منها اذله ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغون قال يا ايها الملأ انيكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يوتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليا ابن وانا اشكر ام اكفر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 فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إلا ها كانت من قوم كافرين طير لحدخن الصرح فلما راته حسبته نجته وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من طوارير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 وقال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قدنا الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن نعت طال طائركم عند الله بل انتم قوم دفنوا وكان في المدينه تسعه رطل يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقولا ثم نَقُولُ إِنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَن كيف كان عاقبه مكرهم ان اند نرناهم ان اند نرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وان جئنا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوط ان اضطال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تضلون فَنَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ لَا أَنطُدُّ أَخْرِجُوا آلَ نُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَغَوْنَ فَإِن جئناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا رَأَتُهُمْ قَدْ ضَرْنَاها مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنذَرْنَا عَلَيْهِمْ ضَرَّاءَ فَسَاءَ نَظِرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَ رَبُّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ اننا خلقنا السماوات والارض وانزلنا لكم من السماء ماء فثبتنا به حدايق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 جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّؤءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ار ا الههمع الله قليلا ما تذكرون ان من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يده ورحمته ا الههمع الله ت اللَّهُ عَن مَا يُشْرِكُونَ أَنَّ يَدَ جَالِ الخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْذَاكُم نَّعَذِّبُ وَآبَاؤُنَا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أَعِدَّنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا 17. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجينين 18. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون 19. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 كلا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا ادبرين وما انتبه هذه العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 انَّى يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِمًى أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 خوف في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض ومن في الارض الا من شاء الله وكل الناس تهداخره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 ذا عين يوم اذن امنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون اننا اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكونا من المسلمين وان اتلو القران